بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد رواه أبو العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد أي واحد ولا فرق بين الواحد والأحد الله الصمد قال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير الصمد الذي لا جوف له قال الشعبي الذي لا يأكل ولا يشرب وقيل تفسيره ما بعده وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأن من يولد سيموت ومن يرث يورث منه قال أبو وائل شقيق بن سلمة هو السيد الذي قد انتهى سؤدده وعن ابن عباس قال هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد وعن سعيد بن جبير أيضا هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وقيل هو السيد المقصود في الحوائج وقال قتاده الصمد الباقي بعد فناء خلقه وقال عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد وقال الربيع الذي لا تعتريه الآفات قال مقاتل بن حيان الذي لا عيب فيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قرأ حمزة وإسماعيل كفأ ساكنة الفاء مهموزا وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزا وكلها لغات صحيحة ومعناه المثل أي هو أحد وقيله على التقديم والتأخير مجازه لم يكن له أحد كفأ أي مثلا قال مقاتل قال مشرك العرب الملائكة بنات الله وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل.